قدائني كنجز الليل السمير All uh right. -huh. السلاما رجاء اذهب هذا الدمار في یا خانم يا داو ما رأبت الدنيا، يا داو ما رأبت الدنيا وإني كل من الدنيا. قال اني <تصفيق> اريد ان انتقذ احمد در افتی سی اتمنت رو تمنید کنید کنید کنید وما أريد أن أزق فضع دوانا علي. أي من